في الحاصل مما تقدم معنا أمس أن أوزان التصغير تقدم الثلاثة فعيل وفعيعل وفعيعيل والثلاثي أو الوزن الذي هو فعيل يكون لي الاسم الثلاثي كفلس إلى آخر ذلك وفعيعل يكون للرباعي وفعيعيل يكون لي الكلمة الخماسية التي رابعها حرف لين التي رابعها قبل آخرها حرف لين هذا وزن فعيعين يخل لهذه الكلمات كلمات الخماسية التي قبل آخرها حرف لين سواء كان ألفا أو واوا أو ياء فهذه أوزان التصغير فالاسم الخماسي الذي كل حروفه أصول وتصغيره على ما سمعت تحذف الحرف الأخير منه سفرجل تقول سفيرج لتصل إلى وزن وعين لتصل إلى هذا الوزن. والذي هو خماسي وفيه حرف زائد وليست كل حروفه أصولاً تحذف منه الزائد. في حرف زائد تحذف منه الزائد. متحرج تقول إيش دحيرج. والذي هو خماسي وفيه زائدان تحذف أحد الزائدين وتبقى الآخر الذي يحافظ على في بقائه على وزن إيش. اسم الفاعل تبقيه منطلق تقول مطيلف وتحذف واحد من الزائدين وإذا كان في ثلاثة زوائد فتحذف زائدين وتبقي واحد هذا هو الحاصل ثم ذكر حروف الزيادة لما أمر الطالب بإلقاء الزوائد ذكر له حروف الزيادة ما هي حروف الزيادة فقال والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك يا استنم أي هذه هي الأحرف التي تزاد وأحسن من هذه العبارة سألتمونيها فهي مجموعة في هذه الكلمة سألتمونيها السين الألف واللام والتا والميم والواليا والنون والآ هذه حروف الزيادة جمعها بعضهم فيما سمعت وهي عشرة يجمعها هذه الكلمة ولها أيضا كذلك جمع أخرى جمعها بعضهم في قون أمان وتسهيل فقال سألنا الحروف الزائدة عن اسمها، فقالت ولم تبخ الأمان وتسهيله هذه حروف سألنا الحروف الزائدات عن اسمها، فقالت ولم تبخ الأمان وتسهيله وجمع ابن مالف يقول هناء وتسليم تلا يوم نسيه نهاية مسؤول أمان وتسليم كرر هنا رحمه الله أربع مرات في هذا البيت جمع أربع مرات حروف زيادة. وأحسن وأخسر منها ما سمعت. ما ذكروه عن بعضهم أن طلابه سألوه عن حروف الزيادة فقال لهم سألت مونيها. الجواب. قال قد أجبتك يا أحمد. سألت هذه حروف الزيادة. وينتظر الجواب. يظن تقول سألتني عن حروف الزيادة. قال سألت مونيها. وحروف الزيادة سألت هذه العشرة مجموعة في هذه الكلمة. هذه حروف الزيادة. ومعنى تسميتها بحروف زيادة أن الحرف الزائد على الأصول لا يكون إلا منها هذا معناه تسميتها بحروف زيادة أن الحرف الزائد على الأصول إن وجد لا يكون إلا منها لا أنها تكون أبدا زائدة فإنها قد تكون أصلية ليس المقصود بقولهم حروف زيادة أنها لا تكون إلا زائدة لا وإن من المرسود ما سمعتها أن الحرف الزائد على الأصول لا يقن إلا منها إن وجد لا يقن إلا من هذه الحروف الزائدة هذا هو الغالب وإلا إذا ضعف يكون من غيرها مثل قطع وسرح فهذه رات زائدة وهي من غير هذه الحروف سألتمونيها رات زائدة من غير هذه الحروف وهي سألتمونيها وكذلك قطع هذه الضاء زائدة من غير هذه الحروف الزائدة لكن الأصل حروف الزيادة هذه لا تكون إلا منها هذا هو الأصل وهذا هو الغالب إلا إذا ضعف الحرف إلا إذا ضعف الحرف فيكون من غيرها قطع سرح يكون من غيرها لا بأس ما مانع. لكن الأصل أنه حروف الزيادة لا تكون من هذه العشر التي ذفيرة إلا إذا كان ثم تضعيف ربما خرج إلى غيرها وليس منها كما في سرح وقطع سمعت أنه ليس معنى قول الحروف الزيادة أنها لا تكون إلا زائدة، لا، وإنما المقصود أن الحرف الزائد على الأصول لا يكون إلا منها هذا هو القال، لا يكون إلا من هذه الحروف. وهل يكون من غيرها؟ الحرف الزائد نعم متى؟ إذا ضعف، أحسنتم قطعه وصرحه، يكون من غيرها في هذا الحال. تحلنا هذه الباب تعبنا. قال رحمه الله. وما هو الدليل على أن الحرف الزائد أو الحرف هذا الزائد قد يكون في بعض الكلمات أصلي حرف من هذه الحروف الزائدة قد يكون في بعض الكلمات أصلي خدر نق أنون حروف زيادة ليس كذلك لكن في هذه الكلمة أصلية في هذه الكلمة أصلية خدر لكن هذا هو الأصل أن الحرف الزائد لا يكون إلا منها الحرف الزائد. ويقصي معنى كونها زائدة أي أن الحرف الزائد على الأصول لا يكون إلا منها وليس معنى الزيادة أنها لا تكون إلا زائدة هذا ينتبهنا ليس معنى الزيادة أنها لا تكون إلا زائدة فقد تكون أصلية مثل خدرنق النون أصلية هنا فهذا معنى تفسير الزيادة والأحرف, والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك يا هول استنم أي معنى ذلك أن الأحرف إذا زيدت في بعض الكلمات لا تكون إلا من هذه وليس معنى أنها لا تستعمل إلا زائدة إذا وجدتها في كلمة فهي زائدة لا أحياناً هذا نادر قد تقوم في بعض الكلمات وليست بزائدة مثل هذا الذي يمثلون به خدر خدرنق فإن النون من حروف زيادة لكن هنا أصلية وهكذا أيضاً الشيء الآخر وهو قولهم أن هذه أحرف الزيادة ليس معنى أنه يحصر فيها فقط لا قد يكون هناك أحرف زائدة من غيرها وذلك عند التضعيف قد يكون من غيرها عند التضعيف مثل قطع ومثل أيضا سرح فهذا الزيادة على ما تقدم من درسنا قال رحمه الله وقد تزاد دنياء التعويضي والجبر للمصقر المهيض أي مكسور المهيض أي مكسور من هذا العظم إذا كسره وقد تزاد الياء للتعويض والجبر والجبر للمصقر المهيدي كقولهم إن المطيل قأة وقبل سوف يرجع إلى فصل الشتاء معنى هذا البيت إنه يجوز أن يعوض مما حذف حرف أصلي مما حذف منه حرف أصلي أو زائد أو حرفان في التصغير يا ساكنة هذا معنى البيت إنه يجوز أن يعوض مما حذف منه حرف أصلي أو زائد أو حرفاني في التصغير يا ساكنة قبل الطرف تعوضها قبل الطرف مثل عندنا سفرجل لما صقرنا حذفنا منه إيش؟ الحرف الأخير فأقول ناسه كذلك يجوز أن نعوض من هذا الحرف الذي حذف وهو أصلي يجوز أن نعوض عنه يا ساكنة وين نشتغل طيب قوله وقد تزاد الياءون التعويض والجبر للمصغر المهيض معنى هذا البيت أنه يجوز أن تعوض عن الحرف المحذوف أي الحرف الذي حذفه من الكلمة سواء كان زائداً أو أصلياً يجوز في وجه آخر أن تعوض عن هذا المحذوف يا زائدة ساكنة قبل الطرف أي قبل الحرف الأخير فتقول في سفرجل الذي تقدم تصغيره سوفيرج نحذف منه اللام أليس كذلك؟ فيجوز أن نعوض عن هذه التي حذفناها في هذا المصغر ياء ساكنة فنقول سفيريج سفيريج بدل ما تقول سفر سفرجل سفيريج تزيد ساكنة تعويضا وجبرا له لما فاته من النقص فتقول سفيريج فتعوض عن هذا الحرف المحذوف ياء ساكنة هذا واضح الحرف المحذوف في المصغر الخماسي أو السداسي أو السداسي الصغر الخماسي أو السداسي يجوز إذا حلفنا في التصغير أن نعوض عنه يا ساكنة فنقول في سفرجة الذي تقدم تصغيره أنه يحدث من الحرف الأخير لأنها أصول كلها يجوز أن نقول سفيريج إذا أردنا أيضا كذلك وجه آخر نعوض فيه فنقول سفيريج سفيريج أيضا لنا وجه آخر تعويضا لما فات من اللام نقول سفيريج ومنطلق صغرناه على أي شيء مطيلق يجوز أيضا لنا إيش أن نعوض عن هذا المحدوديان فنقول مطيليق مطيليق مستخرج لما صغرنا صغرناه على أي شيء مخيرج ليس كذلك فيجوز أيضا لنا وجه آخر أننا نعوض عن هذا المحذوف فنقول إيش مخيرج مخيرج مستخرج لما يتقدم مخيرج يجوز لنا هنا أن نقول مخيريج هذا واضح هذا هو معنى هذا الكلام انظر الى شكل تطبيق هذا الضابط قال رحمه الله وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصقر المهيض الجبري مع معطوف على التعويض وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصقر المهيض ما معنى المهيض طيب ما معنى المهيض المكسور أحسن من هذا العظم إذا كسره فهو حصل له كسر بحذف شيء من حروفه تزيد هذه اللية تعويضا جبرا لهذا الكسر الذي حصل له بالحذف وإن تزاد هذه اللية التي يؤتى بها تعويضا أين تزاد قبل الآخر أحسن قبل الآخر أو الآخر فالسفيريج إذا أردنا زيادة سفيريج الذي صغرنا سبرجل سفيرج إذا أردنا زيادة لها هذه عوضا عن ما فاته كيف نقول لأحمد سفيرج إذا أردنا التعويض هنا على الوجه الآخر سفيريج أحسنت ومطيلق مطيلق أحسنت ومخيرج مخيريج وهكذا سهل واضح الدرس الحمد لله قال رحمه الله وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمسقر المهيض كقولهم إن المطينيق أتى واخبي السفيريج إلى فصل الشتاء ما أدري والله معه شي حافظات يخبي هذا السفيريج السفيريج فاكهة يحفظ زمان كيف يعلمهم في الحافظ هذا إلى فصل الشتاء شفوا وربهم يكون في الصيف أيب لا بس لعلهم نعم لهم طرق في حفظ هذه الفواكه أما الآن الحمد لله الكهرباء هذه والثلاجات فتحفظ مثل هذه الفواكه فالسفرجل هو فاكهة نوع من الفواكه كنا نريد أن اليوم هذا لكن الكهرباء هذا ملعب ليش هذا ما يشتغل؟ ما فيها شيء؟ ما, ما, ما, ما شحنت طيب إن شاء الله يكفي هذا إلى هنا قال وكلمة الباء البازائدة وليست من سألتمونيها أحسنت نعم هو يعتبر مضعفا عندهم جلببة أيضا من الحروف المضعفة حرفين سواء يسمونه بالمضعف أيضا وذكروا أيضا غير جلببة تردد تردد أيضا غير غير حروفة سألتمونيها فقالوا إلا أن يكون المزيد تضعيفا جلبب وتردد وكذلك سرح وقطع فذكروا هذا حسنت يعني تضعيف حرف نفس الحرف هذا الزائد نفس الحرف الأصلي يضعف هذا معنى تضعيف وليس التشديد فيكون جلبب داخل في الحكم الذي ذكرنا إلا أن يكون الحرف مضعفا أي مثيلا للحرف الأصلي فهنا في هذا الحال يكون الحرف الأصلي مضاعف بمثيله فلا بأس أن تكون الزيادة من غير حروف سألتمونيها مثل جلبب تردد قطع فهذا لا بأس في هذه الحالة قال ما هو أكثر توسع الملحة أو المتممة المتممة في الغالب والملحة فيها ما ليس في المتممة فالملح فيها ما ليس في المتممة مثل هذا الذي نحن يمر بنا الآن أبواب التصغير وأبواب النسب هذا ما هو في المتممة لكن في الغالب المتممة أوسع قليلا الله أعلم وأيضا ما سأل عنه الأخ دينار بالنسبة لدينار فمن أين جاءت قال النون هذه دونينير لما صغير قيل فيه ذكره الخضري الجواب عن هذا فقال فلما صغر ردت لي إلى أصلها وهو النون فأصله قال دنار دنار أصله دنار بنونين أصله بنونين والدليل على أن الأصل دنينير ردت إلى الأصل وهو النون أنك إذا جمعته أيش تقول دنا نير دنا نير والجمع يرد الأشياء إلى أصولها وكذلك التصغير فهذا اليا في دني نير لما صغرت أتيت بالنون من أين جاءت النون دينار هي موجودة من أين جاءت هذه النون فقالوا دينار أصله دينار هذا الأصل فلما صغر رد الأصل ردت هذه الكلمة ليش إلى أصلها فجئا بالنون التي هي أصل اليا، فقيل دني نير، فيرد دني نير، والدليل على أن النون هي أصل اليا في دينار أنهم إذا جمعوا قالوا إيش دنانير؟ قالوا دنانير، فهذا يدل على أن النون هذه أصلها يا، فلما صغرت الكلمة جئا بهذا الأصل وهو يا. نبّأ علي الخضري، قد مر معنا بس ننسى ولا باب التصغير قد درسنا في ألفية، لكن ينسى الشخص لأن ما في قصي بالنسبة للتصغير ما يزاول كثيرا بخلاف النحو النحو دائما وما ينسى مثل ما ينسى التصغير التصغير ينسى أكثر سبحانه في الله وحمده لا إله لن تستغفر